لآن لا لا لا القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا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 لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولادها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين تقوون ذو الضالين فيها جثيا وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاموا وأحسن لديم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أساسا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 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُّهُمْ أَزَّامًا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّامَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّامَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَاءٌ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدَ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 وما ينبغي لرحمان أي يتخذ ولا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 لتبشّر به المتقين وتبذّر به قوم اللدّاب وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحسّ منهم من أحد؟ هل تحسّ منهم مِنْ أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟